فَمَن كانََ مُؤمنِن كَمَن كَ فَاسِقاء لا يَْستَون أَمَّ الذيينَ آمَنوا عملِلُ الصَّالِحاتِ فَلَهم جََّّات المَأْوَان زُلَم بماَا كانوا يَعملون وَأَمَّ الذيِينَ فَسَقُوا فَمَأْوهُم النَّارض